الحمد لله رب العالمين witam الرحيم مالك يوم الدين serdecznie نعبد serdecznie نستعين serdecznie الصراط, المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Siedzieliśmy się w tej Sięgniemy się w بل co بل هو w tym momencie. Nie ma فهم لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد عزنا ياكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعملون؟ وكم من كانت ظالمة بعدها. إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا غيلنا جعلناهم حتى جعلناهم حتى جعلناهم حصيتا خامدين وما خلقنا السماء من لدنا إن كنا فاعلين بل بالحق على الباطل فيدمهه فإذا هو ساهق ولكم الويل مما تصفون وله في Cześć, فالأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول لانه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون فهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته Kale ta فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ عِقْدًا لَّكَلْ خُلْ أَفَإِنِ اتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ مَوْتٌ وَنَبْلُوكُمْ خير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأى الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتك فيكم حياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا هذا ص كفروا حين لا يكفون عن وجوههم يستهزئ برسل من قبرك فحق الذين سخروا منهم كانوا يستهزئون قل ميأك بالليل والنهار قل من هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تملعهم دوننا لا يستطيعون نص أنفسهم ولا هم تعناها هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي أرضنا نقصها فَتُصْنَعُ لَفْحَتُهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القسط ليوم